لقد <تصفيق> كان الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحياكم الله إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءاتنا ضمن سلسلة مصابيح السنة حلقة هذا اليوم وجميع حلقات مصابيح السنة نسعد فيها كثيرا باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم ويتفضل مأجورا مشكورا بالحديث عن العديد من القضايا التي تهمنا في حياتنا مؤصلا إياها من الهدى النبوي الشريف والعظيم وكما تعرض وتطرق إلى كثير من الموضوعات في الحلقات الماضية ففي هذه الحلقة سنذهب إلى موضوع من الموضوعات التي تهمنا جميعا فلطالما كنا نحن كمسلمين أصحاب عاطفة جيشا أو كثير منا حقيقة أصحاب عاطفة وصحب حماس لهذا الدين في كثير من قضايا ولكن هذه القضايا في بعض الأحيان أو هذه العواطف التي تدفعنا في كثير من الأحيان تحتاج منا إلى إلى إلى ضبط إلى توجيه إلى إدراك بكيفية توظيفها وكذلك عواقبها فيما لو نوظفها توظيفا جيدا سنذهب للحديث مع فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل للحديث عن عواطفنا وكيفية ضبطها وحماسنا كذلك وغيرتنا على الدين. حياكم الله دكتور عمر. مرحبا أهلا وسهلا. حياكم الله جميعا بداية هل العاطفة عندما أكون متعاطفا لأجل أمر ديني، أتحمس لأجل أمر عندما يساء مثلا إلى الدين أو كذا، هذا أمر كيف هي درجة حمده؟ الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله مصطفى نبينا وإمامنا وسيده محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن وله ما بعد. العاطفة جزء يعني من المكونات مكونات النفسية التي لا ينفك عنها الإنسان بل هذا قدر مشترك حتى بين الكائنات الحية لكن فيما يتعلق بالإنسان المسلم فإنه في حركته وفي سكونه يجتهد أن يضبط ذلك كله وفق هدي الشريعة من أغلى ما يملكه بل اغلى ما على الإنسان هو دينه والإنسان قد يستفز كما يقال في مواقف كثيرة تجعله ينطلق ليتصرف تصرفا معينا احيانا يكون الدافع له صحيحا لكن إسقاطه أو تنزيله على هذه الحادثة قد يكون خطا من جملة هذه التفاعلات اول الانفعالات هي قضيه العواطف فلا يعني فوجود الدافع الشرعي الديني لذلك العمل لا يكفي بل لا بد ان يكون مقيدا ومؤطرا باطار الشريعه احيانا على مستوى الافراد قد تحصل لنا يعني شيء يستفزنا فكيف نرد هذه العاطفه استثيرة الان فكيف نرد احيانا المسلمون كما تفضلتم قد يستفزون من قبل اعدائهم بعمليات معينة حرق المصحف كما سبق قضايا معينة إهانة النبي عليه الصلاة والسلام بتلك الرسوم وغيرها من المظاهر ثم تؤجج العواطف هنا يتحرك الناس وهم على مختلف الأطياف لا يلامون في الأغيرة لدينهم بل يشكرون على ذلك لكن هل الأفعال التي تفعل المظاهر التي تعلن في هذه العواطف هل هي فعلًا موافقة, موافقة أو غير موافقة هنا يأتي تأتي يأتي يأتي تأتي الحكمة يأتي الرأي الشرعي يأتي الهدي النبوي يأتي الهدي النبوي لضبط هذه الأفعال دعنا نرجع إلى المدينة النبوية حينما سير النبي عليه الصلاة والسلام جيشا إلى الحورقات من جهينة كما في الصحيحين وكان من جملة ذلك الجيش أسامة بن زيد حبه وابن حبه رضي الله تعالى عنهما أجمعين حدث موقف سبق الإشارة إليه وهو أن أسامة لقي في المعركة رجلا وكان السيف بيد أسامة وهذا الرجل من المشركين فهنا أراد أن يقتله عليه أراد أسامة أن يقتله فقال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله هنا أسامة كان تعرف سيف مسلول ورقبه يعني رقاب تتطاير والمعركه حميه وطيسها هنا الان اسامه تصرف بموجب الظاهر الان له او ظهر له ان الدافع له ايش التخلص من القتل والسلامه من السيف عاطفه اسامه هنا غلبت فقتل الرجل فرجع الوفد او الجيش واخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر الجيش فناداه عليه الصلاه والسلام فقال أقتلته بعد أن قرأه إلا الله قال يا رسول الله إنما قال خوفا من السلاح كانت يعني كان أسامة أخذ كما قلت بالظاهر ويعني يعني أعمل مجموعة من القرائن وكانت عاطفته في تلك اللحظة متجهة لقرار القتل فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليصحح هذا الأمر وهذا الخطأ هنا ضبط للعاطفة التي كانت متفاعلة مع أسامة في قتال رجل مشرك وهذا لا شك أنه يعني هو الآن داخل في الجهاد في سبيل الله لكن هنا ضبط الأمر يشبههم بعض الوجوه موقف خالد بن الوليد رضي الله عنه لما ذهب إلى بني جريمه, ذهب بني جريمة هنا لاحظ غيرت خالد وقتله تأولا حينما قال القوم صبائنا صبائنا يعني أرادوا أن يقولوا أسلمنا فما عبروا التعبير الذي يفهمه خالد فقتلهم هنا نجد تفريقا منه عليه الصلاة والسلام وتفكيكاً للمشكلات التي وقعت فعندنا قضية قتل وعندنا رجل متأول وهو خادم ووليد فكك النبي عليه الصلاة والسلام هذا الموقف ليبين للناس أن عندنا ضبطاً لعواطفنا فكوننا نذهب أو كون هذا القتال في أصله سائغاً وهو في سبيل الله عز وجل لا يعني هذا أن نتجاوز الحد ولا يعني هذا أن نسكت عن تصحيح الخطأ لأنه أحياناً في غمرة العاطفة يأتيك بعض الناس ويقول يا رجل هذا قصده حسن دعه مثلا يتصرف تصرف معين وربما تحدث باسم الإسلام فتأتي الشريعة لتضبط ويأتي الشر وتأتي هذه المواقف لتعلمنا كيف نضبط عواطفنا كيف نضبط مشاعرنا مع الأخطاء التي تحدث نصرة لديننا أحيانا جميل. دعك من التي نتحدث فيها نصرة لأنفسنا جميل نصرة للدين إذا حصل وذكرتم بعض المواقف التي تحصل مثل هرق المصحف ومحاولة الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم بكيفما طريقة ونشر بعض الأفلام المسيئة للإسلام كذلك لا شك أن المسلم حتى المسلم العادي يعني عاطفته تتحرك لدينه وغيرته في هذه الحال ما المفروض أن يفعل وإلى من يلجأ لكي يعني يأخذ إجراءات تنفيذية ضد عاطفته يعني من المواقف يعني شوف لا أغلى عندنا يعني في البشرية كلها من رسولنا عليه الصلاة والسلام ولا أغلى علينا من ديننا لكن ينبغي وهذا هذا أمر اللحظته ينبغي أن يؤكل, يؤكل وتناط مهمة التعامل مع هذه المواقف إلى أهل العلم الذين يعني عندهم من الدراية والرأي والحكمة إن شاء الله تعالى التي تجعل رأيهم أقرب إلى الصواب. أنا لاحظت أن الذي يتبنى بعض هذه القضايا أحيانا أناس قد لا نعرفهم من خلال لوحات المفاتيح في المنتديات في وسائل التواصل الاجتماعي افعلوا كذا لا تفعلوا كذا نفذوا كذا لا تنفذوا كذا أحيانا خطوات غير محسوبة غير محسوبة وأذكر مرة أن أحدهم قال لي عندي علاج ضروري لا يصدر إلا من الدولة الفلانية التي تبنت الإساءة إلى النبي عليه الصلاة والسلام هل يجوز أو لا الناس يقولون لي حرام ما حرام فصار بعض الناس حيانا يفتي في لوازم هذه المواقف وهنا هذه الخطورة نحتاج إلى ضبط لهذه العواطف حسنا. الآن مريض ولا يوجد له علاج إلا في هذه الدولة ثم يفتيه أحد بأنه إيش لا يجوز ولا بد أن نقاطع والرسول لا يكون هين عليك ليست القضية يعني استهانة بقدر الرسول ولا استهانة بقدر الدين لكن عندي أنا أيضا وقد وقد <تصفيق> كما قال سبحانه وتعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطريتم إليه. أنا محتاج لعالم يفتيني، فأنا الذي أريده هنا إذا أتت مثل هذه المواقف أن يبتعد ال عموم الناس والشباب وغيرهم الذين يشكرون على هذه الغيرة العظيمة عن إصدار مواقف فيها إيش تحليل تحريم إقبال إدبار منع سماح وغير ذلك هذه نقطة مهمة وهذا يعني وجهه هنا. ان النبي عليه الصلاه والسلام اتى الى هذه المواقف التي لها دوافع شرعيه وعاطفيه ايضا لا نستطيع ان نفصل بينها ورشدها النبي عليه الصلاه والسلام وصححها جميل موقف اخر يكون في دائره اضيق حينما كان اليهود ياتون الى النبي عليه الصلاه والسلام ويسلمون بطريقه معروفه نعم بحذف حرف اللام لينقلب السلام الى السم نعم إلى الموت السلام عليكم تغضب عائشة رضي الله عنها، وتقول و عليكم السام واللعنة هنا يأتي نبيك عليه الصلاة والسلام ليضبط هذه العاطفة و يقول يا عائشة مهلا مهلا يا عائشة لاحظ الذين يدخلون يهود و يقولون هذه العبارة ما هي دعاء بالموت و على من على رسول الله عليه الصلاة والسلام و على زوجه و مع ذلك هذا الموقف كله لم يستفز عليه الصلاة والسلام ليقابلهم بماذا بسفهم بسفههم لا بل يقول كلمة واحدة وعليكم فكان يقول السلام مهلا يا عائشة قالت ألم تسمع ما قالوا قال بلى ألم تسمع ما قلت ان الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ولا يعطي على شيء غيره وما نزع الرفق من شيء إلا شارع ولا كان في شيء إلا زانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام هذا موقف تصور أنت الآن يأتي أحد ويشتمك من السهولة بمكان أن ترد عليه. عليه لكن من الحكمة والعقل أن تتعامل مع الموقف بما يريق به جاء رجل الإمام مالك او اثنان رجلان احدهما شاعر اختصم إلى الإمام مالك يريد أن يفصل بينهما بما يراه شرعا فقضى على الشاعر الطرف الآخر هو الحكم له و قضي على الشاعر فقال الشاعر والله والله لأهجو أنك هجاء يتسامع به الناس أو لأوجع أن ظهرك هجاءا فقال يا هذا يا هذا شوف الحكمة والعلم لقد قلت ما لا يعجز عنه أحد كل الناس يستطيعون يكون سفها كل الناس يستطيعون أن يتكلموا بالفحش هذا سهل جدا ولكن عليك بالذي لا يقدر عليه إلا كرم الرجال المروءه وحسن الخلق يعني أنقضيت, لك بما أراه أنقضيت عليك بما أراه شرعا وكان الحكم لا يناسبك تهددوني بالهجاء، هذا يحسنه كل أحد، كما قال الإمام سفيان الثوري السفة أو كلمة النحوها يستطيع كل أحد، لكن الكلام على حسن الخلق. يا سلام. ولهذا لما جاء الرجل يشتم ال الأحنف بن قيس هذا الرجل الذي مليء حلما قال لئن قلت كلمة قال إيه قال قال لئن قلت كلمة لتسمعنا عشرا أو كلمة النحوة أرادني يستفزه قال لأ إن قلت هذا يعني لن تجد مني إلا الحلم نسيت العبارة كانت عبارة جميلة موفقة مسددة أقصد أننا أخي الكريم والإخوة الكرام جميعا أحيانا تستفز عواطفنا فنحتاج أن نضبطها خارج الحظ النفسي خارج الحظ النفسي وخارج خارج الرأي الخاص بل ننقلها إلى الإطار, إلى الإطار هل, هل هذا يعني ينطبق كذلك على ما يحصل أحيانا داخل البلد المسلم دعنا من أولئك الذين مثلا يحرقون المصاحف أو يسيئون <تصفيق> إلى الدين عموما في داخل البلد المسلم بين أطياف المجتمع نفسه بين المسلمين معا يحصل أحيانا استفزاز معين فيغير كثير من الشباب على دينهم فيريدون إنكار منكر معين وإقرار معروف معين ويصبح هناك نوع من التجاذب الوسيلة الأسلم والأفضل في ضبط عاطفة إنكار المنكر هذه هنا طرفان وسط بعض الناس يصادم هؤلاء الشباب ويصادم هؤلاء الناس وأنتم لا تفهمون وأنتم متعجلون هذا خطأ بل ينبغي امتصاص حماسهم ويشكرون على عاطفتهم وغيرتهم الدينية بل ينبغي أن نفرح وهذا بحمد الله كثير في مجتمعاتنا نفرح بوجود أناس يغارون على دينهم يبكون إذا أسيئ إلى نبيهم صلى الله عليه وسلم أو إلى كتاب ربهم عز وجل ينبغي أن نفرح بوجود هذا وهو بحمد الله كثير في عالم الإسلامي الثاني الأمر الثاني الطرف الثاني الذي يقول ابدا دعوا الشباب يتكلمون دعوهم يفعلون ما يشاءون هؤلاء استهدفوا في دينهم وذا وكلا الطرفين غير مقبول الوسط هو الحق نستوعب هؤلاء الشباب نشكرهم ثم نرد الامر الى اهله الى اهل العلم والحكمه والراي والعقل والمشوره في طرح التصرف الامثل الذي يحقق اكبر قدر من المكاسب ويخفف المفاسد يعني دعني نرجع مرة ثانية للمدينة النبوية جميل. وقعت أكثر من قضية عند النبي عليه الصلاة والسلام تستوجب القتل فلا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم من عمر إلا دعني أضرب عنقه يا رسول الله هنا نموذج لما ذكرته آنفا مم. لم يكن صلى الله عليه وسلم يتهم عمر بالتعجل ولا يقول إيش العجلة هذه ما عندك إلا أضرب عنقه لا كان عمر يقول هذه الكلمة وهو يرى أن الأمر فعلا قام سبب القتل لكن عمر قد يخفى عليه المانع الذي يحول دون تنفيذ القتل هنا تعامل راقي جدا وتوازن عظيم في ضبط هذه العواطف عمر عاطفته لم تكن عاطفه من فراغ عاطفه مبنيه على دليل وحكم شرعي لكن هذا الدليل احيانا قد نفهم نحن نفهم جزءا من او كما يقولون تظهر لنا يظهر لنا جزء من الصوره بقي تتمه الصوره واكمال الخريطة خريطة الحدث قد لا تكتمل عندنا إلا بالنظر في الأسباب يعني كما يقولون تحقق الأسباب والشروط وانتفاء الموانع انتفاء الموانع كما يقوله العلم في قضايا كثيره لابد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع لا يكفي ان توجد هذه الصوره بل لا بد ان نتاكد من وجود ما من من خلو المشهد مما يعارض نفاذ هذا الحكم او ذاك جميل تبقى معنا دقيقة تقريبا ما ماذا يمكن أن نقوله أو أكثر من دقيقة حقيقة لكن نختم بهذا المحور الآن تفضلتم بالحديث عن ضبط العاطفة تجاه من يسيء إلى الدين من خارجه وتحدثتم كذلك عن ضبطه فيما يمكن أن يحصل في داخل المجتمع المسلم ألا توجد لدى المربيين لدى المعلمين عموما لدى الإعلاميين لنقول آلية يمكن أن تقدم لها للشباب وغير الشباب كذلك بحيث تكون لهم منهج تكون لهم دستور تكون لهم طريقة يسيرون عليها في جميع تعاملاتهم مع أي عاطفة تجتاحهم لأي موقف ما. في تقديري أن النظر في هدي عليه ساتو والسلام في هذا البيان ومحاولة استعراض الأمثلة التي يعني الوقت لا يتسع لأن نسرد الأمثلة الكثيرة تأمل هدي عليه ساتو والسلام في هذا مع الجماعات مع الأفراد مع الأعداء كاليهود وغيرهم مع الأصدقاء والأصحاب كموقفه مع عمر داخل البيت تعامله مع غيرة الزوجة لين الغيرة يعني مظهر عظيم من مظاهر العواطف المتأججة. كيف كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هذه المواقف؟ أعتقد أن دراسة هذه المواقف وتحليلها والنظر في ملابساتها من أعظم ما يكون يعني دلالة وهداية ومنارات يهتدي بها المربون والمعلمون في التعامل مع هذه المواقف ايضا أتباعه عليه الصلاة والسلام وخصوصا الائمه الذين مرت بهم أحداث عظام دعني أختم بهذا الموقف جاء أناس إلى الامام أحمد أيام فتنة المأمون وقد قد رأوا منه ما رأوا من الدعوة إلى القول بخلق القرآن إلى تلك الفتنة المشهورة فأراد بعضهم لاحظ هذه ميزة الرجوع إلى العلماء والراسخين في قضايا الفتن ما أعظم أن يجنع على كتاب الله و أن يدعى إلى تلك المقولة الآثمة الخاطئة التي تبناها المأمون فأراد بعضهم أن يقول للإمام ألا نخرج عليه ألا نقاتله قال لا لا اصبروا اصبروا حتى يستراح يستريح برا ويستراح من فاجر أيوة. وقال كلمته المشهورة فتنة إمام ظلوم ولا فتنة تدوم جمع. ضبط العواطف رجوع إلى العلماء الراسخين بإذن الله تعالى يحقق المعنى إذا اتبع الهدي النبوي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه المواقف وكذلك الآن الرجوع إلى العلماء الرجوع العلماء وأيضا دراسة سير من جاء من العلماء الذين مروا بمواقف عاصفة كيف تعاملوا معه إذن لم يتبقى حقيقة لنا أيها الأخوة والأخوات في مسألة العاطفة إلا أن نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكذلك الرجوع إلى علمائنا في حال وجدت مثل هذه المواقف التي تستدر عواطفنا نسأل الله لنا ولكم التوفيق واتباع هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام نشكركم على طيب المتابعة نشكر فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم نلتقي بإذن الله تعالى على خير استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته